بيته صلى الله عليه وسلم مثل باقي البيوت قام حزب أمي سلمة بتوظيف عاطفة الأبوة فأوفد فاطمة للحديث بشأن توقيت هدايا الناس مع أن تلك الهدايا لم تكن تحفا ثمينة ولا مجوهرات إنها مجرد رطبات أو حيس أو قطع لحم ومع ذلك فقيمتها ليست في ثمنها بل في المشاعر التي تحملها وصلت فاطمة في ساعة ليست ساعة زيارة فاستأذنت وسلمت ولم تجلس ظلت قائمة تكلم والدها الملتحف بمرط عائشة الصوفي وتقول يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة كانت عائشة تحترم فاطمة تحبها لذا سكتت كانت عائشة وفية لفاطمة ولولاها لضاعت أخبارها وأخبار أمها العظيمة خديجة أما النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى فاطمة وقال أي بنيه ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى قال فأحب هذه شعرت الزهراء أن عائشة لم تسئ لأحد وأنها مجرد غيرة نساء فخرجت تحمل عائشة في قلبها عادت إلى مؤتمر الحزب فأخبرتهن بما جرى فطلبنا منها تكرار المحاولة. فقالت والله لا أكلمه فيها أبدا هنا نهضت زينب وقررت حسم الأمر بنفسها زينب التي تثني عائشة عليها فتقول هي التي تساميني منهم في المنزلة عند رسول الله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 لكن فيها حدة سرعان ما تنطفئ دخلت زينب التي زوجها الله فرأت عائشة التي برأها الله رأتها مع زوجها فتأججت غيرتها فاستطالت على عائشة سكت صلى الله عليه وسلم فرفعت زينب صوتها وسبت عائشة وعائشة تتململ تنتظر إذنه ولو بنظرة استمرت زينب فنظر صلى الله عليه وسلم لعائشة ففهمت أنه لا يمانع أن تدافع عن نفسها فانطلقت كلماتها تفند أقوالها تفحمها حتى أسكتتها فإذا بزينب تراجع وتصمت كان صلى الله عليه وسلم ينصت للرأي والرأي الآخر في شأن خاص جدا ولما عجزت زينب عن الرد تبسم صلى الله عليه وسلم فقال إنها ابنة أبي بكر إن سحبت زينب وأقر حزب أم سلمة بالنتيجة بل قدم تنازلات مفاجئة فبدلا من أن يطالب الناس بأن يهدوا للنبي في غير يوم عائشة بدأ الحزب نفسه يهدي في يومها إنقلب الحال ومن كان له حيلة في الوصول إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فليحتل